تتامشي ريس بمخ الدعي و هتكئن الوحدة و عام شبه جرال و صرح اهور مع الجامل احترامي لو اخزامي انا مش باخد باسامي انا من فتاعي تالخوة يا شوات جرائي كله على في جث اخلاوي اسمعوا من حكاية شا شايل من العزة بردان يا ديما دون يا اموها مالوش لعم ولا خال مولود في منباعي الزكار طلع مسكر وتسجر بعض معاك مسجون بالرؤى بيعمل كل حاجة شمال بيعمل كل حاجة شمال شير السكر يموخلص بيضرب نافذ مش بيجيب حكار اسمه يتذكر بيقوله بطل جره وشعب اشتار في الحركة حضر كله يتقر وما ومفي افضار في جنبه تتفي خزمه يختفي وقت العركة تعناب عالم اسمه يحترم يا دم اسبيريا عمدت حيت الخوم رب عمود منطقة نووية طلب فيزو اسبيريا قلع على راسه كله مفكمش عشقية العجمي جابت كراسينا والعجموية جاعدين يا بشرياية شيطان شيريز بمخي طاير الوات كاين الوحضة عاي صباح حبساج وشكل وحد ووشه سبع سنين سير المخ بريد بيأكلو من والمرشدين بحلو عاي عكا فاوي صغر صغري سنو لو منجي محسود في السكن كادرام لو صارو هاجا مخصام وصنم كله بيكلف من بطل سكنتو خطر بالدم فطل ما حد هفاجر وشاب قادر بتع مشاكل وبيروح في الدين خلق قفه اول ما شافه شكل موقفه المدمنين توابير السبن بالنسبال و بالنسبال و كل عيال مراقب كل يوم و في الحجز ليه بص لب قسم من الاستيفا للإدارة متصيط انه انت حار بيضرب عالحكومة نارة بخش في الرزاس بجيبه هاوش ما بيه اعتمدش بيخل وش ترشي مبيح ترمش كبير هبطل ورا منو شعب لو صارو وهبب تتسحب السواكير تفريبك في البنج اجزام سفنجي بسلاحو صراحة ور وجرح يا مش تابيع اسمه مسمع في الدواير بيروح براسه في الفتاه محدش طال وهو طيب محدش قادر يخرب بيه مسجون وما تاكل اسفلت ماشي قصب مش شارع مش بيعدي واللي بيعدي بفندق الدورش الكيمي قافش ميت عايش متشرح اسمه اشتباك كله عراف اسمه اللي مولد في سجن مش بيتحل لو عدت ديوتا وقف الوقت ينشعن ويلبس طهما عشان مفيش واسطة دبابه عدع الجميع اسد مسيطر عد قطيع بيوقف في الشارع يزيح كل الوعوش بتتخرج واقف يشوح ويبيطير ماخدش بالو بيتدير اتغز من عيل صغير سقت تلقدر حرف Nafa. The error and the mistake in it, the loss of the world, its days and its وصل After قالوا زمان here in the sorrow دلوقتي the weariness. My friends ادام اصبر يا اخويا ده العجمي كلها عارفاه الدنيا بحالها دي فدا ادم اصبر واحد بس اخويا التاني عد الدنيا الحكم ده كريم اصبر يا بحر الرجوليه الميصه عليك الدعشه سوسته ده العمدة قائد الخطه يا عم زعيم من احنا دي المخلف لا تتسعب جوه الدوان يا رب فك دي او حنتيره بمليون مليون سلام حمه بطه ده الفروت اسمه في الحده سايب بصمه وعلامه منصوري زبيريا وعمه قادلت وانزي بيعشه والمخار بيسال المحالب والمغامر منصوري زبيريا وحمو عادل كنبيزو زبيريا السيطره بشاره يعمل مجزره كريم سوز ده اقدره كيمو الزوزي ده Islam Kabul got a double. You shall not speak at the big table. We good deal with all Baba. I don't know the